بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفين ألم يجعل كَيْدَهُمْ في تضليل وَأَرْسَلَ لعين طيّان أبابيل وحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكو